خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا tum min 'arafatin fa'zkurullaha 'inda al-mash'ar al-haramb wa'zkuruhu kama hadakum wa in kuntum مأَفِيضُوا مِن حَييفُ أَثَابًاَّاسُ وَستَلفِرُ اللهَّ إِ اللهَّهَ غَفور اللَّحي فَإذَا قَضَيتُم مَّ نَاسِكَكُمْ فَذكُر اللهَّهَا كَذِك رِكُم أَبَ أَكُم أَوْ أشد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 وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.